اللَّهِين آم تباركَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن راد أن يذكر لمن راد أن يذكر أو راد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم بهم سجدا وقياما والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى اثما وضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب و اناب وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئه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 الذين اذا ذكروا بايات ربهم لَمْ يخروا عليها صمما لم يخروا عليها صمما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلطرون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاهكم فقد كذبتم